فَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاثِطِ كَفَّيْهِمْ إِلَّا كَبَاثِطِ كفيه ويبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلاله